وهذه أخرى تقول أنا سيدة أرتدي النقاب ولا يظهر منه غير عيني وأنا أحب دائما أن تكتحل عيناي بالكحل وأخرج لقضاء مصالح كثيرة فما رأي الدين في ذلك كان الكحل معروفا عند العرب قبل الإسلام يستعمله الرجال والنساء للدواء والزينة والإسلام في احتياطه لصيانة الأعراض ومنع الفتنة أمر بالامتناع عن كل ما يغري بالسوء وأمر المرأة بالذات بستر مفاتنها فقال تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها والظاهر المعفو عنه فيه خلاف للمفسرين يقول القرطبي الزينة قسمان خلقيه ومكتسبة فالخلقية وجهها والمكتسبه كالثياب والحلي والخضاب والكحل ومنه قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد وعلى هذا فالكحل في العينين من الزينة الظاهرة المعفو عنها وذلك للحاجة إلى كشف العينين بالذات تبعا لكشف الوجه الذي جاء الترخيص به وبكشف الكبفين غير أن يلب إلى أن الكحلة إذا كان زينة معفوا عن إبدائها فالمراد به ما لا يكون مبالغا فيه يلفت النظر وما لا يقصر به الفتنة لأن الكحل العادية قد تكون العين في غير حاجة إليه إذا كانت هي جميلة بالطبيعة بما يعرف باسم الكحل أما ما يزيد على ذلك مما يتفنن فيه نساء العصر فإن المقصود منه غالبا ليس تحسين العين لذات التحسين بل المقصود هو الفتنة والإعجاب بما استخدث من أصباغ ذات ظلال وألوان خاصة للجفون وما يتبعها من أهداب صناعية وغيرها وكل هذا لا يقر الإسلام أن يطلع عليه الرجال الاجانب إلى جانب النية التي جاء فيها الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وإلى جانب القياس على التعطر الذي يقصد به أن يجد الرجال ريحها وهو دليل الفساد فليتق الله النساء فإنهن بغير زينة فتنة ما بعدها فتنة وليحس كل رجل مسؤوليته نحو أهله فإن الله سائل كل راع عما استرعاه يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقولها الناس والحجارة والله أعلم